موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك من الكاذبين فأسقط علينا فأسقط علينا كسفن من السماء إن كنت إِن كنت من الصادقين قال ربي إعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلمة إن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 نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المُذِرين بنسأل النَّارِبِين مبين وإنَّهُ لَفِي زُبُرِ الأَوْلِينَ أَوَلَمْ يَكُلَّهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَلِيْسْرَائِلِ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 هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغارون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون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 وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلبين ينقلبون قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير